بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مستور في رقم مشور والبيت المعمر والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لا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 بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مبين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 نصرون وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وادبارا النجوم